نقتني ا ل أ م و ا ل ونحوز العقار ونجني الثمار ونجمع الثروات ونكنز الكنوز نضارب ونساهم ونشارك ونسعى ونجتهد لدنيانا والسؤال الكبير والاستفهام العريض ماذا عن آ خ ر ت ن ا من أ ر ا د ا ل ا خ ر ة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك كان سعيهم مشكورا وكثيرا ما نبذل في دنيانا مجهودا ونقتطع لدنيانا أ و ق ا ت ا ونبذل ب أ ب د ا ن ن ا لدنيانا خدمه ت ولكن السؤال هل كل واحد منا مطمئن لعمله الذي عمله ل ل آ خ ر ة و ب ص و ر ة أ ص ح و ب ط ر ي ق ة أ و ض ح هل نحن على أ ت م الاستعداد للقاء الله عز وجل هل نحن راضون عن أ ع م ا ل ن ا مطمئنون لها إ ن السؤال الكبير بواقع حياتنا مع صوارف ك ث ي ر ة ومشغوليات ك ب ي ر ة و ح ر ك ة د ا ئ ب ة وسعي مستمر ودنيا, ودنيا مهيمنه على ح ي ا ة الناس نجد أن العمل ل ل آ خ ر ة في حياتنا قليل ولقد أ م ر الله عز وجل ع ب ان د ه م أهل ل ا إ ي م ا ن أن ي ج ع ل ا ل آ خ ر ه همهم و أ ن يسعوا لها وجعل ذلك هو التنافس الحقيقي إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال وهيب بن الورد رحمه الله من نافسك في دنياك ف أ ل ق ه ا له في نحره ومن نافسك في آ خ ر ت ك فنافسه وقال بعض السلف لو أ ن أ ح د ا سمع أ ن غيره سبقه في ع ب ا د ة و ط ا ع ة و ق ر ب ة إ ل ى الله ومات كمدا على ذلك لما كان عليه من ح ر ج ولقد كان السلف من أ ه ل ا ل م س ا ب ق ة لفعل الخيرات و ا ل م ب ا د ر ة و ا ل م س ا ر ع ة لفعل الطاعات هو دعم ا ل أ ن ب ي ا ء ونهج الصالحين إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ن ا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يسارعون في الخيرات أ ي يتقدمون ولا يتركون أ ح د ا يتقدم عليهم أ ب د ا ويتنافسون لو علموا ما في الاذان والصف الاول لاستهموا عليهما اي لكان الصف الاول بالقرعه من كثره المزاحمين على الصف الاول ولو يعلمون ما في العشاء والعتم لاتوهما ولو حبوا ا ل آ خ ر ه والعمل لها أ و ل ئ ك يسارعون في الخيرات و أ و ل ئ ك من الصالحين أ ي أ ن هذه ا ل ص ف ة من صفات الصالحين وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات والارض أ ر ض أعدت للمتقين س ب ق و ا إلى م غ ف ة وجنة من ربكم ر ع ه اعدت ك ر والأرض ض السماء ع للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ا ل م س ا ب ق ة لفعل الخيرات و ا ل م ب ا د ر ة لفعل الطاعات والتقدم دوما و ا ل ا س ت ف ا د ة وانتهاز الفرص و إ ن التميز في الدنيا معناه أ ن تكون ذا ع ق ا ر وأن ت ك وان ن ذ أموال أ و تحسن الاستثمار و أ ن تعرف المداخل و أ ن تكشف ا ل س و ق أ و كما يقولون و أ ن تتجر في س ل ع ة المتجر فيها قليل و أ ن تعرف أين, الم... أين... أين... اين السعر النافع و أ ي ن العمل الناجح والتخطيط لذلك ودراسات الجدوى هل يمكن أ ن يتم هذا في عمل ا ل آ خ ر ة وعمل ا ل آ خ ر ة ميسر لا م ش ق ة فيه ولا تعب ولكن قليل من الناس هو الذي يتميز في أ م ر ا ل آ خ ر ة و ق ا ع د ة التميز في ا ل آ خ ر ة أ ن لا يمر عليك يوم إ ل ا وزدت فيه إ ل ى الله قربا و إ ذ ا مر عليك يوم ولم تزدد فيه إ ل ى الله قربا فاعلم ب أ ن هذا اليوم قد ضاع عليك إ ل ى أ ب د الابدين وكما قال عيسى عليه السلام الليل والنهار خزانتان فلينظر أ ح د ك م ما يودع فيهما إ ن ا ل خ ز ا ن ة هي التي تحوي ا ل أ م و ا ل و إ ن الليل والنهار والساعات و ا ل أ و ق ا ت والدقائق و ا ل أ ن ف ا س هي التي تحوي العمل الصالح ومن فاتك اليوم وضاعت عليك, عليك عباده من العبادات ف إ ن ك لن تدركها أ ب د ا ولقد ضرب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أ ب ي بكر وعبد الله بن مسعود ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يقوم الليل ص ل ي قال فوقف النبي ووقفنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يستمع إ ل ى قراءته ويحبها حتى إ ذ ا ركع وسجد قال من سره أ ن يسمع ا ل ق ر آ ن غضا طريا كما أ ن ز ل فليسمعه ق ر أ أو ه ف ل ي من ق ر ا ء ة ابن أ م عبد قال عمر بن الخطاب ل أ ن ه ا س ا ع ة لم أ ك ن قد آ ت ي ه فيها جاءه في وقت غير ا ل أ و ق ا ت فقال له ما الذي جاء بك في هذه ا ل س ا ع ة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك كلاما و أ ر ي د أ ن أ ب ش ر ك به فقد قال كذا وكذا وكذا قال لقد جاءني قبلك أ ب ي بكر وكلمني قال عمر أ ب و بكر سباق وما من خير إ ل ا وسبقنا إ ل ي ه دائما أ ن يتنافس الناس في أ م ر ا ل آ خ ر ة كان الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قد تقدم السنه وعمي بصره وكان كلما كبر كلما ازداد في صلاته حتى ظن الناس أ ن الخرف قد أ ص ا ب ه رجل كبير و ب ق ع عميان و ا ل ع ج ا ن لما ن ك ب ر ب يفتروا بالقدف عن جلب ما بيرقد أ ص ل ا يصلي ويصلي ويصلي ويصلي, ويصلي ظنوا أ ن الخرف قد أ ص ا ب ه ف ج ا ء ا ي س أ ل و ن ه قال إ ن الخيل إ ذ ا أ ر س ل ت في سباق وقاربت ر أ س منتهاها لما تغرب من الميس أ ف ر غ ت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت ر أ س م ن ت ه ا ي إ ن ه ا ع ق ل ي ة ت ج ا ر ي ة لكن في أ م ر ا ل آ خ ر ة نحن نملك ع ق ل ي ة ت ج ا ر ي ة في أ م ر الدنيا ويا ن ي ت ن ا بعد هذا ننجح في دنيانا العقليه تعامل مع ا ل آ خ ر ة ب ع ق ل ي ة ت ج ا ر ي ة ب ع ق ل ي ة الحسنات و ا ل س ي ئ ة و ع ق ل ي ة الزمن المحدد والعمر القصير و أ ن ت تريد أ ن تكسب مكسبا كبيرا هذه المعطيات و ا ل ن ت ي ج ة و ا ل آ خ ر ة والثمن ج ن ة الله ورضوانه عندك ا ل آ ن هذه المعطيات عمر قصير و أ ي ا م م ح د و د ة ومشاغل من الدنيا ك ث ي ر ة وحسنات وسيئات و ق ي ا م ة ورب يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه وفق هذه المعطيات افعل رواه ابو داود في السنن أ ن أ ب ا أ م ا م ة الباهلي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إ ن ك كتبت في غ ز و ة كذا أ د ع الله لي أ ن يرزقني ا ل ش ه ا د ة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا وبعد ف ت ر ة قال جاءت غ ز و ة أ خ ر ى فاقتتبت نفسي, فاقتتبت, فاقتتبت نفسي فيها سجل نفسه وجاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إ ن ك تبت في غ ز و ة كذا وكذا أ د ع الله لي أ ن يرزقني ا ل ش ه ا د ة قال اللهم سلمهم وغنمهم قال أ ب و أ م ا م ة فجاءت غ ز و ة ث ا ل ث ة واقتتبت نفسي فيها و أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لو يا رسول الله إ ن ك تجبت في غ ز و ة كذا ادع الله لي أ ن يرزقني ا ل ش ه ا د ة فقال اللهم سلمهم وغنمهم فغنمنا هذا حرص عجيب على ا ل ش ه ا د ة وهكذا كان السلف هذا سعد ا بن خ ث ي م بن الحارث خ ث ي م بن الحارث أ ب و ه وجاءت غ ز و ة أ ح د وكان على أ ح د ه م ا أ ن يخرج وعلى الثاني أ ن يبقى في البيت فقال الوالد للولد ابق أ ن ت مع أ خ و ا ت ك و أ ن ا أ خ ر ج قال له ولده سعد يا أ ب ي إ ن ه ا ا ل ج ن ة ولو كان غير ا ل ج ن ة آ ث ر ت ك و إ ن ه ما من بيت في ا ل أ ن ص ا ر إ ل ا و أ ن ا أ ب ر أ ولد بوالده فيه غير أ ن ه ا ا ل ج ن ة فاختلفوا حتى اقترعوا عملوا برعه فخرج, فخرج السهم لسعد الولد فبكى والده وقال يا سعد الست بابي قال نعم قال اثرني قال يا ابي لو كان غير الجنه اثرتك وخرج سعد واستشهد يوم احد رضي الله عنه ولذلك القضيه اكبر مما نتصور والحياه تستحوذ فكرنا كثيرا لم يكتفي ابو امامه بعد ذلك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله لقد اتيتك و أ خ ب ر ت ك اني خرجت في غزوات تدعو الله لي ب ا ل ش ه ا د ة فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به دلني ما حاجه امسك فيها تنفعني قال عليك بالصوم ف إ ن ه لا عد له الصوم الزمن ده في صوم انت بنتظر رمضان بفارغ الصبر بس لكن ثاني صوم في ا ل م ش ك د ق ل ي ل البداوم على صوم قليل من صام يوما في سبيل الله ب ع د الله بينه وبين النار كما بين السماء و ا ل أ أخرجه ر ض ا ل ب خ ا ر ي صوم يوم واحد تطوع أ ي ا م الحرب ا ل ص ح ا ب ة ك ا ن ب ي ش و ف و ا أ ي ا م الحرب من باب التقرب إ ل ى الله عز وجل ويسمونه ب ض م ا ا ل ح و ا ج ر ض م ا ا ل أ ي ا م ا ل ش د ي د ة نحن ما عندنا عباد زكاه دلني على عمل ينفعني الله به قال عليك بالصوم ف إ ن ه لا عد له ل قال أ ن س راوي الحديث ولقد صام أ ب و امامه و أ ه ل بيته فكانوا لا يلفون إ ل ا صياما و إ ذ ا ر أ ى أ ه ل ا ل م د ي ن ة في بيته النار علموا ان عندهم اضيافا مسك, مسك الصوم في لدرجة الصوم لتانا الصوم مسكوا نهاية الله بعد أتيت مشاكس ولا مشاغبه ز و ل د ماله بك طوال كتير دار ا ل ج ن ة لك ن قال يا رسول الله لقد س أ ل ت ك أ ن تدلني على عمل ينفعني الله به فقلت عليك ب ا ل ص و م ف إ ن ه لا عدل ه ولقد صمت حتى ظننت أ ن الله نفعني به دلني على عمل اخر ينفعني الله به قال عليك ب ك ث ر ة السجود ف إ ن ك لا تسجد لله سجدا إ ل ا رفعك الله بها د ر ج ة وحط بها عنك خ ط ي ئ ة وكتب لك بها حسنه ونحن عندنا أ ب و ا ب أ ع ظ م ا ل أ ب و ا ب ا ل ص ل ا ة لكن ضاعت مضامين ا ل ص ل ا ة و أ ح ك ا م ه ا و أ س ر ا ر ه ا وحكمها وروعها ولبها وجوهرها و أ س ا س ه ا وخشوعها مع رنين الموبايلات داخل المساجد مع ك ث ر ة المشغوليات ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل أفضل موضوع كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في سنن أ ب ي داود ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل موضوع فمن كان مستكثر فليستكثر دائي العمل كثير صالح ك ا ل ت في ا ل ص ل ا ة في سنن الترمذي و ص ح ا ب الالباني في إ ر و ا ء الغليل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال الله يا عبدي اركع لي أ ر ب ع ركعات في أ و ل النهار أ ك ف ك آ خ ر ه ص ل ا ة الضحى اكفني أربع ركعات في أول اركع ف ي أ لي اربع ركعات في أ و ل النهار قبل ما تطلع من البيت اكفك آ خ ر ه أ ي حاجه ت ا ن ي ربنا بجهله خليك مستيقن أ ن ك تتعامل مع رب العالمين إ ذ ا تتعامل مع البنوك في الدنيا تعامل مع رب العالمين و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم ما عندكم ينفد وما عند الله باق اركع لي أ ر ب ع ركعات في أ و ل النهار أ ت ف ك آ خ ر ه وكذلك في سنن أ ب ي داود من حافظ على أ ر ب ع ركعات قبل الظهر و أ ر ب ع بعدها حرمه الله على النار لا ت أ خ ذ منك زمنا قليلا الموبايل ي أ خ ذ من الناس وقت طويل وزمن عظيم أ ر ب ع ركعات قبل الظهر و أ ر ب ع بعد الظهر تحرمك على النار ا ل ص ل ا ة باب عظيم ا ل ن ا ف ل ة في البيت قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث و المنذر عند وصححة الألباني قال عليه الصلاة والسلام صلاه ح ح ه ا أ ل ب ن ي ي قال ل ع الرجل ص صلاة ل والسلام ل ا ا ة في بيته ن ا ف ل ة حيث لا يراه الناس تعدل صلاته في المسجد خمسا وعشرين م ر ة تصلي الركعتين في البيت الركعتين بصليت في الجامعه اذا كان ص ل ه ا في البيت ب ي س ا و ي ة خمس وعشرين م ر ة في ا ل ن ا ف ل ة بل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من صلى في بيته في ا ل م د ي ن ة خير له من أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة في م س ج د في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام بل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فضل ص ل ا ة الرجل في بيته على مسجده حيث يراه الناس كفضل ا ل ف ر ي ض ة على ا ل ن ا ف ل ة ا ل ص ل ا ة باب عظيم من ا ل أ ب و ا ب أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ينبغي أ ن نقول قولا إ ن مما يمنع الناس من السعي نحو ا ل آ خ ر ة وفعل الطاعات و ا ل ا س ت ك س ا ر من الخيرات فاستبقوا الخيرات إ ن مما يمنع الناس أ و ل شيء عدم اغتنام ا ل أ و ق ا ت ورعايتها قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس موتك حياتك قبل موتك طالما أ ن ت حي أ خ ي ر تستفيد وصحتك قبل مرضك أ ح ي ا ن ا تمرض لا تستطيع أ ن تذكر ولا أ ن تقول ولا أ ن تفعل وشبابك قبل ح ر م ك وشغلك قبل موتك و أ ن ت طالما عندك وقت وعندك م س ا ح ة ي ب غ ي أ ن تغتنم هذه ا ل م س أ ل ة وغناك قبل فقرك يكون عندك قروش تطلع أ م و ا ل وتكسب ويكون عندك باب للخير سبحان الله أ ه م شيء أ ن يكون من حولك ممن يعينونك على الخير المرء و ا ل أ و ل ا د لو عانوا على الخير هذا طيب ط ل ح ابن عبيد الله رضي الله عنه جاءته اموال تجارته ا ل أ ر ب ا ح من البحرين في ا ل م د ي ن ة س ب ع م ي ة أ ل ف فما استطاع أ ن ينام بالليل يتكلم ومرات يقوم ويمشي الباب وجراجع ي فقالت له زوجه أ م كلثوم بنت أ ب ي بكر الصديق قالت له ما لك يا رجل ما الذي أ ص ا ب ك من القلق قال في داري س ب ع م ا ئ ة أ ل ف كيف أ ل ق ى الله وماذا أ ق و ل ربي إ ذ ا مت م موتا سبعمائة كان لها الله بيتنا أقول لو موتا أقول ألف في شو قالت له أ ت ع ر ف إ خ و ا ن ا لك قال دعم. قالت قم الصباح وقسم الدنانير على الناس قال ولم الصباح في ليله دقعد ب ا ل س م ا ولما جاء الصباح أ ن ف ق ه ا كلها وقال لها أ ن ت موفقه بنت موفق ل أ ن ه وجد ا م ر أ ة بالقرب منه تعينه على ا ل آ خ ر ة ونحن نحتاج إ ل ى أ ن إ ل ى أ ن نخترم ا ل أ و ق ا ت و أ ن نستفيد منها ثانيا من أ ع ظ م إ ش ك ا ل ا ت ن ا م ع ر ف ة العمل الصالح النافع في الوقت المناسب نعم دليل الخير لكن أ ح ي ا ن ا قد لا نعرف الخير ه ن ا ك خير مضاعف مثلا في صحيح الجامع قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من استغفر من استغفر للمؤمنين والمؤمنات اتاه الله بكل مؤمن ومؤمنه حسنه بس تقول الله مغفر المسلمين المؤمنين والمؤمن س المؤمنات المسلمين المؤمنين المؤمنات يعني يمكن ي تكسب حسنات بعقليه تجاريه تعرف العمل المضاعف الموفق وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه جلست من بعد صلاته من بعد صلاه الفجر حتى الظهر والله الناس عندهم ع ن د همه م ة ونشاط ياخي يا أ نحنا ذاتنا أ و ل ح ا ج ة ف ت ر ة ن ي ن في جسمنا يعني الواحد كان صلى العشاء ورغد ثاني بعدها والله الونش ي ما يقومون بعدين كان قام الفدو يقوم يتمغى عشرين م ر ة ويشعر ك أ ن ه شايل ل ي شوال بتعمل حش تقول شغال ع ا ل ث ا ل ث يتمغى ويخش الحمام يقعد في الحمام تلت س ا ع ة ويغسل وشه حتى بعدك يدور فتح ده ممكن ن ق و م بليل بليل ده يقول بليل كل فجر قادر ي ق و م ع ن ق و ل بليل يعني ذ ا ت ه قدر ا ما تجي صلي تلقى روحك تعبان وفتران شيء عجيب ذ ا ت ه ياخشني توفيق العمل الصالح توفيق والسعي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ميمون جرد الله عنها ق ا ع د ة من بعد الفجر لحق ا ظ ه ر قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لها هذه جلستك التي تركتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك أ ر ب ع كلمات ثلاث مرات تعدل كل عملك في اليوم الفقه ما مهم قلت بعدك أ ر ب ع كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته ذكرها ثلاث مرات قال ت ع د ي ر ذكر من جلس يذكر من بعد الفجر حتى الظهر وهي قد لا ت أ خ ذ من ا ل إ ن س ا ن زمن كثير ولو أ ن ن ا تحدثنا ب ا ل ع ق ل ي ة ا ل ت ج ا ر ي ة في الدنيا أ ق و ل أ و ل ح ا ج ة لو في زول عاش ستين س ن ة عمره ستين س ن ة في الستين س ن ة لازم يوميا ينوم بمعدل ث م ا ن ي ة ساعات دي من بعد العيشه لحد الفجوه دي نوم معناها تلف العمر نوم يعني عشرين س ن ة نوم عشرين س ن ة ي ت نايم خمس عشر س ن ة ما واعي بتطجش في البلي ومع كره الشراب ومع س ل ك ت في العمدان مذيئ لسا ما, ما, ما بلغته خ م س ة وثلاثين س ن ة من الستين رحل انت عارف الحساب بالرقم ا ل أ ك ل والشراب خ م س ة سنوات يعني بت... إ ذ ا ب ت ا ك ل ث ل ا ث ة وجبات الجبنه ما م ح س و ب ة والمرطبات ما م ح س و ب ة والعقود ما م ح س و ب ة لو ب ت ا ك ل ث ل ا ث ة وجبات في اليوم لمدار ستين س ن ة خ م س ة سنوات أ ك ل و خ م س ة سنوات ح م ا م و ق ض ع ح ا ج ة ع ش ر ة س ن ة زائد خ م س ة و ثلاثين س ن ة خ م س ة و اربعين س ن ة اللبس ا ل ع م ة والله إذا ع ي ك تتلبس العراقي و ا ل ج ل ا ب ي ة و ا ل ع م ة و ا ل ش ا ل و ا ل ن ظ ا ر ة و ا ل س ا ع ة ده س ت ة شهور اللبس ده لو بتلبس في عشره دقائق على مدار ستين س ن ة س ت ة شهور لبس المجاملات والحوادث و ف ا ت ح في الكلاك ل ا ده ك ل م ا محسوب ا ل أ ش ي ا ء ده ك ل م ا محسوبه, محسوبة. ان تتلقى نفسك عمرك ست ي ن س ن ة م ر ك ت بدون أ ج ر يعني لو قال لك ورينا زمن ا ل ع ب ا د ة كم حتطلع سنين بس ث ل ا ث ة أ ر ب ع سنين ع ب ا د ة خالصه لله لكن ا ل إ س ل ا م يجعل من ا ل ح ي ا ة محرابا تصل ا ل أ ر ح ا م فتجد أ ج ر ا تعلم جاهلا فتكسب ح س ن ة تعين صديقا فتجد برا وتفعل خيرا فترتفع عند الله د ر ج ة تغيث ملهوفا تنصر مظلوما تعين محتاجا تقف بجانب إ خ و ا ن ك كل هذا ولذلك نحن نحتاج إ ل ى العمل المضاعف جدا مثلا يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني وصححه الالباني قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من غسل ميتا مسلما فكتم عليه غفر الله له أ ر ب ع ي ن ك ب ي ر ة تغسل زول مسلم مات تغسل في ا ل ج ن ا ز ة الناس بيخافوا بالزمن د ه في ناس بيخافوا تقول ممن شوف ا ل ج ن ا ز ة ب ل ا و ز كويس قالك تغسل ج ن ا ز ة غفر الله لك أ ر ب ع ي ن ك ب ي ر ة ومن حفر له ف أ ج ن ه ساعه في الحفل كتب له ك أ ج ر مسكن م اسكنه إ ي ا ه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة في أ ش ي ا ء ب س ي ط ة لكن أ ج ر ى ا ك ث ي ر منها قضاء حوائج الناس ل ئ ن أ م ش ي مع أ خ ي لي لقضاء حاجته خير لي من أ ن أ ع ت ك ف في مسجدي هذا شهرا كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الاعتكاف في المسجد النبوي شهر تقضي لزول ح ا ج ة في ثلاث ساعات زول مسكين محتاج ل مكروب تقوم لها ب ا ل ع د ه بنية خ ا م ص ة وقصد صحيح و أ ج ل مستشعر وثواب مستحضر عندها, ي... عندها كمن اعتكفت في المسجد النبوي شهقه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د و ا ل ص ح ا ب ي الالباني س س ل ل ة أ خ ر ج أ ل في ا ل س ل س ل ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ق ر أ قل هو الله أ ح د حتى آ خ ر ه ا عشر مرات بنى الله له قصرا في ا ل ج ن ة وقل هو الله أ ح د عشر مرات ثلاثه دقائق ا ل دقايق بس لانه كل ما ثلاثه مرات د ق ي ق ة إ ل ا ش و ي ة قل والله حد ثلاثه مرات د ق ي ق ة إ ل ا ش و ي ة تقراها عشر مرات بنى الله ل ه قصرا في ا ل ج ن ة لكن الناس ما ب ا ل ح ي ل ق ل ب ذ ك ر و ن شنو ذاته يا اخي و ل ي ك ح ا ج ة ث ل ا ث ة دقائق اقول لك ح ا ج ة كان اخترفت ثلاثين س ن ة ما بتلقى لي قصر في ا ل م ن ش ي ة والله إ ل ا قطعه ط و في ا ل أ ز ه ر ولا في السلام زور اخترف ثلاثين س ن ة ما يلقى لي ا ل آ ن في الزمن د ه قصر في ا ل م ن ش ي ة يا اخي ث ل ا ث ة دقائق قصر في ا ل ج ن ة د ا شمس والله إ لا تابه ا ل أ م ر سهل وميسور ويحتاج إ ل ى فقه أ ن تفقه ا ل أ ع م ا ل التي ترفع جاء السهل بن معاذ إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا رسول الله الرسول ر س ل و ا في غ ز و ة ا ل غ ز و ة دي طلعوا ز ي ا ل س ا ع ة التاسعه صباحا قال لي لما ا ن ج س ر ت ا ل ظ ه و ر لقاوا قال يا ا ل سهل أ ي ن أ ن ت الم تخرج مع أ ص ح ا ب ك قال قلت اسلم عليك وتدعو الله لي ف أ ن ا ل أ ج ر ى قال والذي نفسي بيده لقد سبقوك م س ا ب ق ة ما بين السماء والارض أ ر ض يعني ل ل اللحظة أ يأخذ و دعوه في دي ليس من س وسلم رسول السلام رسول و والبعد معه محبب لكن الخروج لغزوة ل الله على على الله لكن تلك اللحظة ل أفراد أصحاب ا معه محبب م ر شيء في الغزوة فاتوه في آخر كما بين السماء بين نحن فقه الأعمال نحن أ ح ي ا ن ا ك ث ي ر ة تغيب علينا ف ق ا ل أ ع م ا ل أ س أ ل الله تعالى أ ن يعيننا لفعل الخيرات و أ ن يسخرنا لفعل الطاعات و أ ن يوفقنا ل إ ت ي ا ن والمسارعه للصالحات انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه ومن أ ع ظ م أ ب و ا ب الخير ا ل م ض ي ع ة المساجد من غدا إ ل ى المسجد أ و راح أ ع د الله له نزلا نزل طعام في ا ل ج ن ة كلما غدا أ و راح رواه مسلم من أ ت ى المسجد كما في سنن أ ب ي داود والبيهقي من أ ت ى المسجد ل ص ل ا ة ف ر ي ض ة كانت له ك ح ج ة ت ا م ة صلاة فريضة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ت ى إ ل ى المسجد يريد ص ل ا ة م ك ت و ب ة كانت له ك ح ج ة ومن أ ت ى المسجد يريد ص ل ا ة ن ا ف ل ة كانت له ك ع م ر ة ن ا ف ل ة صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في, في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري ش ي ء ع جيب ز ا ت ه المسجد د خ ل ل بالك مهين فيه باب متاخر عجيب خلاص من اتى المسجد يريد أ ن يعلم أ و يتعلم خيرا كانت له ك ح ج ة ت ا م ة من أ ب و ا ب الخير هذا المسجد من أ ب و ا ب الخير الصدقات ا ل ج ا ر ي ة و ا ل أ و ق ا ف في ا ل أ م و ا ل قال ج ا ب ر بن عبد الله ما من أ ح د من أصحاب, من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يملك مالا إ ل ا و له وقف طوال أمواله وأبواب يوقف طوال أ م و ا ل ه و أ ب و ا ب الخير ك ث ي ر ة لمن أ ر ا د أ ن يوقف و خير ما يوقف له كتاب الله جل جلاله في علاه و عندنا هذه ا ل م د ر س ة شهدت ا ل أ س ب و ع الماضي ح ر ك ة ما ر أ ي ت لها مثيل عشرين م ح ف ظ ة نسوان الحمد لله والله يا اخوانا الناس الدائن يشيدوا ا ل إ س ل ا م من البلد دي وهمانين اي زول بتخيل إ ن ه ممكن الاسلام يطلع من السودان د ه ده زول وهمان ما ممكن تطالب عدنهاي ة الشي ء د ه بيدنوسوان وشفعو ما في ن ه ا ي ة ما في ط ر ي ق ت ا ن ا ل إ س ل ا م الثاني من البلد دا يطلع الناس يختنعون بس سواء كان ا ل ح ر ك ة ا ل ش ع ب ي ة او ا ل ح ر ك ة ا ل و ط ن ي ة او اي ح ا ج ة ت ا ن ي ة الناس ي خ ت ن ع و ا الاستاند البرديه يطلع عشرين م ر ة محفظه والله انا خ ل ع ت ه ا يوميا ثلاث حلقات تحفيظ أ ي الثلاث حلقات ما شاء الله الرشات ك ش غ ا ل ة و ا ل أ م ج ا د ا ت تنزل النصوان ويقرن ويطلع、علي. يوميا يوميا ثلاث حلقات تحفيظ بحث بقروك بغير النصوان إ ل ى أ ن تحفظ المدى والعجبني أ ك ت ر ان ا ل ش د ا ب ص و ر ة د ا ئ ب ة عشان انا كنت بتخيل ا ن ه مركز تحفيزك تحب ا ل م ي س ا م ر ة بالصباح على مدار س اربع ع ة ا ل م ك وكل ز تشغل شيخة عندها مجموعة عندها ت ح ف ظ و ن د محددة ا أيام ي لما م ق س وعشرين ل ى كثرة ا ل ن س و ا ع ن ما ولكن بخير أنه م م يقولون ان هذا ه ب ا ل م ف ت و ح ا ن يجب ا م يكون هناك فيه اشياء ص اخرى او ل يجب ا ا ت ل ة أي إ ن س ان د ا ي ت ب ك و ي و ق ف ل ه ح ا ج ك ا ش ي ا و ا ن ر ى الزور العمل المظلني ا ل انك ما اعرف انه ياخي يا أ ده والله الحمدلله زور المتعامل مع رب العالمين ب ر ت ا ح انت تنسى ولكن الله لا ينسى هو عمل و مشى قدر ما يصلي وقدر ما ي ر ف ع وقدر ما يكون الحسنات ماشى والله لا يمل الزور تكون جايب خبر ذ زر الصدقات ا ل ج ا ر ي ة و أ ه م شيء في ا ل ص د ق ة الجاريه ة أن ت ف ع ل ان أ ت وأنت حي. اشترط ذلك رسول اشترط حي الله صلى الله ذلك صلى ع ل ي ه وسلم في صدقة ا ل ج انت ر ي ة أ ف ع ل ه ا و أ ن ت حي هذا باب عظيم من أ ب و ا ب الخير و آ خ ر شيء كل هذا يحتاج إ ل ى ا ل ع ز ي م ة ا ل م ض ا ء ة و ا ل إ ر ا د ة ا ل ق و ي ة و ا ل ه م ة ا ل ع ا ل ي ة والتعلق بما هو خالد تتعلق بالآخرة ق ص ة ع ج ي ب ة رواها ابن عمر وكان شاهدا عليها قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم س ر ي ة وكان المحل شديد المحل ش د يعني د ي ا ل أ ي ا م ديك في جوع شديد أ ع ط ى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل في الجيش زاده الذي ي ك ف ي حتى يذهب ويرجع وكان من ج م ل ة الجيش صحابه يسمى حديرا رضي الله عنكم ح د ي ر نسيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أ د ى وما زودوا و ح د ي ر تعب مع الجوع و م ش ق ة الجهاد ب ق ي ه أ ص ح ا ب ه ما ظنوا ولم يتبادر إ ل ى ذهنهم أ ن ه م لم يعطل أ ن و ص ل ن م ا ق ا لو تاخذ سوى مع بعض قائد ايزول أ ا بياكل بحساب معين ف م ع فوق ق ا و ا و ن بياكل يعني و أ ب ى أ ن يخبرهم فصار يمشي خلف الجيش متعبا ت ع ب الجوع ن ا ما صعب هو يقول سبحان الله الحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله خير ا ل ز ا ت يا ربي يقول ده خير ا ل ز ا ت ويقول ماشي فجاء جبريل من السماء ونزل في ا ل م د ي ن ة و ح د ي ر ومن معه في الصحراء قال جبريل يا محمد إ ن ربك يقرئك السلام ويخبرك أ ن ك لم تزود ح د ي ر ا فقال صلى الله عليه وسلم إ ن م ا أ ن س ي ت ه فجهز طعاما جمع له طعاما و أ ع ط ى احد ا ل ص ح ا ب ة الذين في ا ل م د ي ن ة الطعام و أ ر ك ب ه فرسا وقال أ د ر ك حديرا و أ ع ط ي ه الطعام والزاد ولا تغادر حتى تسمع ما يقول فوصل الرجل و أ د ر ك حديرا وسلم عليه و أ خ ب ر ه بما حصل وبنزول جبريل فقال ح د ي ر حمد الله و أ ث ن ى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ي الجزء الاخر يعني دعاء ذاته محدد د ا ئ ر ت طلب من الدنيا أ ن يعيش في الدنيا وهو لا ينسى الله ما أ ك ث ر الذين ينسون الله ويغيب ذكر الله عن أ ل س ن ت ه م وعن قلوبهم بعض الناس لا يذكر وبعض الناس يذكر باللسان ولا يستحضر بالقلب وقليل هو الذي يذكر بلسانه ويستحضر بقلبه اللهم كما لم تنس ح د ي ر ا فاجعل ح د ي ر ا لا ينسى وبلغ الرجل ا ل م د ي ن ة و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع قال له النبي و أ ي ن نظرت قال كنت أ ن ظ ر إ ل ى حدير قال أ م ا و إ ن ك لو نظرت إ ل ى السماء لوجدت لو لدعائه نورا ص ا ط ع ا يصل الى السماء أهم شيئا عندك تكون رغبة آخرة زوال هل عندك ق ا ب ل ي ة تكون زر طاعات هل عندك ق ا ب ل ي ة ا ل ا س ت ك ث ا ر من الحسنات هل أ ن ت ممن يزهد في الطاعات ويستغني عن الحسنات وترى أ ن ما عندك من الحسنات يكفي في يوم فيه م س ا ب ق ة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إ ن ه ا د ع و ة لفعل الخيرات و خ ط ب ة كانت تحت عنوان المحفزات لفعل الخيرات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 وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مفرودا من رحمتك يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين معنا في هذا أ خ و ن ا وعمنا الفاضل والعزيز علينا جدا أ ب و راشد الذي الرجل ا ل أ ص ف ر ا ل بجيبوه بل عجزنا ز ن ه والله ما ر أ ي ت مثله في الحرص على الدروس و إ ن كان مقعدا وبجيبوه يلزوه ب ش و ف ه طواله عمنا ده ما ر أ ي ت مثله في الدروس ما يفوت درس نهائي تجي المسجد طوالي ذكرني الحديث من أ ت ى المسجد يريد أ ن يتعلم خيرا أ و يعلم خيرا كانت له ك ح ج ة ت ا م ة هذا الشيخ آ خ ر درس عندنا ركان يوما لحد في المسجد لحد الفتح ا حضر الدرس وفي باب الجامع ا ذ وقع كسر ر ك ب ت ي ن والاثنين و ا ل آ ن هو في الجبس وتغيب عن هذه ا ل ج م ع ة ولولا هذا الجبس لما تغير أ س أ ل الله ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى في هذه ا ل س ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة رافعا أ ك ف ا ل ض ر ا ع ة إ ل ي ه أ ن يثبت له ا ل أ ج ر و أ ن يجمع له بين ا ل أ ج ر و ا ل ع ا ف ي ة يا رب العالمين اللهم عافه اللهم عافه اللهم رب الناس أ ذ ه ب عنه ا ل ب أ س وشفه أ ن ت الشافي لا شفاء إ ل ا شفاؤك يا رب العالمين اللهم اختم لنا وله بخير يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين تقبله وتوفقه وأعنه وسدده اللهم أنت أنه أمام أجنحتها من أهل من كان ممن من الجنة يا رب العالمين من تعلم بيت بيوتك تمهد وقع علما فاجعله واجعله إلا يطلب اللهم له ملائكة ما يا رب سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة اللهم سهل له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا